الحمد لله الحمد لله جعل الجنه دار المتقين وجعل النار مت والكافرين احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق جنه عدن بيده وقال ان تقي فقالت قد افلح المؤمنون واشهد ان محمدا عبده ورسوله اول مستفتح للجنه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله بعد عناء الحياه وضيقها وضنقها ومتاعبها ولاوائها تصل النفس المؤمنه مع عباد الله لتدخل جنته ورحمته يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي انه رجوع بعد غربه ولقاء بعد فراق جزاء وفاقا فلما اطمأنت الى ربها وقدره بارئها مطمئنه فلا ترتاب ومطمئنه فلا تنحرف لذا اصبحت مطمئنه فلا ترتاع لذا اصبحت مطمئنه فلا ترتاع في يوم الهول العظيم انها انها اليوم تدخل جنه الماوى جنه الخلد التي وعد المتقون جنه النعيم جنه عدن جنه عرضها السماوات والارض هذه الجنه يقول عنها الله في الحديث القدسي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقراوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين رواه البخاري ليس في الجنة من هذه الدنيا الا الاسماء الاسم اسمها والصفة غير الصفة والجوهر غير الجوهر انها اللذة انها النعيم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 فذلك قول الله عز وجل ونود انتلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون هذه الجنه يقول عنها ابن عباس تقرن السماوات السبع والارضون السبع كما تقرن الثياب بعضها ببعض فذاك عرض الجنه فما بالك بطولها انها ليست جنة واحدة بل هي جنان كثيرة اعلاها جنة الفردوس انها طيبة التربة طيبة الماء طيبة الريح وريحها يوجد من مسيرة 100 عام لو طلعت امراة من نساء الجنة الى الارض لا اضاءت الدنيا ولم لات ما بينهما ريحة وَلَنَصِيفِهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَنَصِيفِهَا أَيْ خِمَارُهَا فِي هَذِهِ الْجَنَّةِ مُتَّكِئِينَ عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا إِنَّهُمْ فِي جَلْسَةٍ هَادِئَةٍ مُرِيحَةٍ مُطْمَئِنَّةٍ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لا غلا ولا هم ولا حسد الجو حولهم رخاء ناعم دافئ في غير حر ندي في غير برد فلا شمس تلهب النسائم ولا زم حرير وهو البرد القارس هناك الظلال الدانيه والقطوف المتدليه القريبه اصحاب الجنه يوم اذن خير مستقرا واحسن مقيلا سبحانه سبحانه كم يفيض علاءي كم يفيض على عباده من كرمه وكم يغمرهم سبحانه بفضله ومنهم حتى يتولى الله جل جلاله اعداد ما يدخره لهم من جزاء في عنايه ورعايه وود ورحمه لولا انه فضل الله فضل الله الكريم المنان فضل الله الجواد الكريم انه يفتح ابواب رحمته الواسعه ابواب الجنان قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من امتي 70 الفا او 700 الف وتماعان متماسكون آخذ بعضهم ببعض لا يدخل اولهم حتى يدخل, حتى يدخل اخرهم وجوههم على صوره القمر ليله البدر رواه البخاري ومسلم اول زمره يدخلون الجنه على صوره القمر ليله البدر والذين يلونهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءه لا يبولون لا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون امشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الالوه ازواجهم الحور العين اخلاقهم على خلق رجل واحد على صوره ابيهم ادم ستون ذراعاً في السماء رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين بني ثلاث وثلاثين تصور ذاك الرجل من الجنة وجه مضيء كالقمر أجرد أمرد مكحل عمره ثلاث وثلاثون طوله 60 ذراع اي 30 مترا طهره الله من الاذى والقذى لا يبول لا يتغوط لا يمتخط لا يدفل وعرقه المسك حق لهؤلاء وحق لهؤلاء الفخ وحق لهم الهناء هذا الجمال وهذا الكمال وهذه السعاده وهذا الحبور إنهم أخلصوا في دار العمل إنهم أخلصوا في دار العمل فخلصوا من دار العمل إلى دار الحناء صبروا فظفروا حفت جنتهم بالمكاره فما وحنوا وما فتنوا فجزاهم بما صبروا هذه الجنة درجات فجزاهم بما صبروا هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم قال صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه لا يتراءون اهل الغرف كما يتراءون الكوكبه الدريه الغابره في السماء من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين رواه البخاري ومسلم وعنه صلى الله عليه وسلم قال في الجنه 100 درجه ما بين كل درجه ودرجه كما بين السماء والارض والفردوس اعلاها درجه منها تفجر انهار الجنه الاربعه ومن فوقها يكون العرش فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس عباد الله في هذه الجنه العاليه الرفيعه ينعم المؤمنون ويطعمون ويشربون في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه وكلوا هداؤم وظلها لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يعطى الواحد من اهل الجنة قوة 100 رجل في الاكل والشرب والجماع كما روى ذلك النسائي اهل الجنة في الجنة اهل الجنة في الجنة في جنات عدن تجري من تحتهم الانهار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 ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنبيلى عينا فيها تسمى سلسبيلا وهم في هذا النعيم يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معين ويطاف عليهم بأنيات من فضه واكواب كانت قوارير قوارير من فضه قدروها تقدير في هذا النعيم الحسي يتلقون التكريم المعنوي على مرءا ومسمع من الجموع كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون انها الجنه في نعيمها وسرورها وحبورها فيها السرور المرتفعه توحي بالطهر والنقاء والاكواب المصفوفه مهيئه للشراب لا تحتاج الى طلب او اعداد والوسائد والحشايا والتكايا للاتكاء في ارتياح والبسط والسجاجيد والسجاجيد مبثوثه هنا وهناك للزينه وللراحه سواء فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه كلها كلها مناعم مما يشهد الناس له اشباها في الارض ولكن انما ذكرت لتقريبها الى مدارك اهل الارض هناك في الجنه لا فضول في الحديث ولا ضجه ولا جدال انما يسمع فيها صوت واحد صوت واحد يناسم يناسب هذا الجو الرضي صوت السلام لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما الجو سكون هدوء يغمره السلام والاطمئنان والود والرضا, والرضا والسمر بين الاحباب لا تسمعوا فيها لغا حياتهم كلها سلام يرف عليهم السلام ويشيع فيها السلام تسلم عليهم الملائكه ويسلم بعضهم على بعض ويبلغهم السلام من الرحمن انها حياه مصونه عن اللغو ومن التكذيب لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا كم سمعوا اللغو فاعرضوا عنه في الدنيا وكم كذبوا وَكَمْ أُوذُوا فَالْيَوْمَ جَزَاءٌ لَّهُمْ وَتَكْرِيمٌ لَّا يَسْمَعُونَ ذَلِكَ فِيهَا أَبَدًا وَفِي هَذَا النَّعِيمِ فِي هَذَا النَّعِيمِ عِبَادَ اللَّهِ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جَمَعَ اللَّهُ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْجَنَّةِ نَعِيمَ الْبَدَنِ بِالْجِنَانِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْأَنْهَارِ وَالثِّمَارِ وَنَعِيمَ النَّفْسِ بِالْأَزْوَاجِ الْمُطَهَّرَةِ وَنَعِيمَ الْقَلْبِ وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش ابد الاباد للرجل من اهل الجنه زوجتان من الحور العين على كل واحده 70 حله يرى مخ ساقها من وراء الثياب فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان وحور عين كأمثال اللؤلئ المكنون كواعب أترابا عباد الله وفوق كل نعيم وفوق كل سرور رؤية الله جل جلال وتقدست أسماؤه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إنهم نظروا سوف يرون ملك الملوك ان روح الانسان لا تستمتع احيانا بلمحه من جمال الابداع الالهي من روض بهيج او طلعه بهيه فتاخذها النشوه وتفيض بالسعاده فكيف وهي تنظر تنظر الى من لا اله جمال صنع الا ولكن الى مبدع ذلك الجمال الى جمال ذات الله سبحانه الا انه نعيم الا انه نعيم لا يعلوه والله نعيم ولذا حرمه المجرمون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون انكم سترون ربكم ايانا كما ترون القمر لا تظامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا الا يا تارك الصلوات الا يا تارك الصلوات الا يا تارك الصلوات اتودون ان تحجبوا عن نعيم رؤيه الله لا والله لا اظنكم تفعلون فاتقوا الله واسمعوا فاتقوا الله واسمعوا ورعوا لعلكم لعلكم تتقون اللهم انا نسالك لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اوليائه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحانه الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبع النهج وسار على سبيله القويم اما بعد يقول الله سبحانه ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم على الارائك متكئون فمن هم اصحاب الجنه فمن هم اصحاب الجنه انهم الذين امنوا وعملوا الصالحات قدر استطاعتهم لا نكلف نفسا الا وسعها دخلوها برحمه الله قبل كل شيء ثم بطاعتهم امر العظيم الرحيم وعصيانهم الشيطان الرجيم ولولا رحمه الله ما دخلوها يقول صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد منكم الجنه لن يدخل احد منكم الجنه عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا اي أن يتغمدني الله برحمه منه وفضل ان اصحاب الجنه هم الذين احسنوا احسنوا الاعتقاد واحسنوا العمل واحسنوا معرفه الصراط المستقيم فلهم الحسنى جزاء ما احسنوا وزياده ان اصحاب الجنه هم اصحاب القلوب المفتوحه ما انت تداق حتى تستجيب وحتى تستيقظ فيها الخشيه فتبحث اول ما تبحث عن تقصيرها وذنوبها ومعصيتها فتتوجه الى ربها طالبه مغفرته سبحانك فقنا عذاب النار هؤلاء هم الذين يخشون ربهم ويتقونه ويعيشون في خشيه ورجاء هم اصحاب النفوس الطاهره الذين يتورعون عن مقارفه الذنوب والفواحش هم الذين استجابوا لربهم هم الذين تهتز مشاعرهم وتلين قلوبهم لذكر الله تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ هُمْ الْخَائِفُونَ مِنْ يَوْمِ الدِّينِ الْخَائِفُونَ مِنَ الْيَوْمِ الْعَبُوسِ فَوَقَاهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوُا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ يُصَلُّونَ يصلون يصومون يتصدقون ويخافون الا يتقبل منهم ان المؤمن يستشعر يد الله عليه ويحس آلاءه في كل نفس وفي كل نبضه ومن ثم يستصغر كل عباداته ويستقل كل طاعاته الى جنب آلاء الله ونعمائه ان اصحاب الجنه هم المتقون الخائفون المترقبون والله لا يجمع على نفس خوفين فمن اتقاه في العاجله امنه في الاجله ومع الامان في افزع موطن يغمره بالانس والتكريم اهل الجنه اهل الجنه كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لا ابره اهل الجنه هم المتحابون بجلال الله فيه وله لا لغيره يدخل الجنه 70 الفا بغير حساب ولا عذاب هم الذين حققوا التوحيد وجردوه فلا يسالون احدا ان يرقيهم توكلا على الله ولا يتطيرون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون اهل الجنه هم اهل الصله واهل المحبه واهل العباده يا ايها الناس افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام اهل الجنه ثلاثه كما قال صلى الله عليه وسلم ذو سلطان مقسط ذو سلطان مقسط وويل للقاسط ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم القلب لكل ذي قربه ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال رواه مسلم للجنه ابواب على حسب الطاعات فمن كان صاحب طاعه دعى من بابها وربما دعى من ابوابها كلها وللجنه درجات فقد قال صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراءه وان كان محقا وببيت في وسط الجنه لمن ترك لمن ترك الكذب وان كان مازحا وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا محمد ابن عبد الله وصلي عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه كما صلى الله تعالى ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم يا ربنا فاحينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء اعلى ملته اللهم اجمعنا به في دار كرامته وارنا وانلنا شفاعته واسقنا من حوضه يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين <سؤال> اللهم اخذل من خذل الدين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم كلهم في الاقصى اللهم كلهم في الاقصى اللهم كما جمعت قلوبهم اللهم كما جمعت قلوبهم اللهم فاجمع جميع قلوب المسلمين يا رب العالمين واجعلهم قصه في حلوق الظالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اهد ولات امور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم اجعلهم رحمه لرعاياهم اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فرحمهم ورفق بهم اللهم فارحمه وارفق به ومن ولي امرا من امورهم اللهم وفشق عليهم اللهم فشقق عليه يا رب العالمين وارنا فيه يوما اسودا ربنا هب لنا من ازواجنا